بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيد، والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر ماءهم فهم غافلون لقد حصل قول على أسرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناكهم أغلاء فهي إلى الألطان فهم مقبحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسوى عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من سبع الذكر وخشي الرحمال بالغيب فبشروا بمغفرة فبشروا بمغفرتهم وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه, وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وامرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلوا إليه متنين فكلبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا إن لَّبَشَرٌ مِثْنُهُمْ وَلَا زَلَّ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ وَلَا زَلَّ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تكذبون. قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّ إِلَيْكُمُ النُّورُ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا قَالُوا أن تطيرن بكم لين لم ترتم ولا نرجمنكم ولا عذاب حليم. قالوا طيرتم معكم إن ذكرتم بل أنتم مصفورون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 أي ولن الرحمن بضر؟, بضر. لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يُخضّر. إِنَّ إِذًا لَفِي ظَلَلِ مُبِينٍ إِنَّ أَمْلَكُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ نُحُنَ قيل دخل الجنة قال يا نيت قوم يعلموا غَفَرَ ظفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قوله مِنْ بعده من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا ضيحة واحدة فاذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسال إلا كانوا به يستمزون ألم يروا كما أكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدي مِنَ الْمُحْمَرَّاتِ وَأَنْتَ نُمُّ الْأَرْضِ الْمَيْتَةِ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ, كلها. سبحان الذي خلق الأزواج كلها.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 إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آياتهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنضع من لو يشاء الله أفعله إن أنتم إلا في ضلال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينبون إلا صيحة واحدة تأخذهم, تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونبقى في الصور فإذا هم من الاجداث إلى ربهم ينسلون هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وفذق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا جميع لدينا محضرون فاليوم لا تغلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما تنقل إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من الرب الرحيم وامتاج اليوم أيها المجرمون ألم أعهدي لكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان؟ ألم لكم يا بني آدم أن لا إنه لكم عذابٌ كبير، ونعبده لي هذا صراط مستقيم، ونعبده لي هذا صراط مستقيم مستقيم ولقد أضل منكم جديا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكبرون اخلوها اليوم بما كنتم تكررون. اليوم نخدم على أفواههم. نخدم على أفواههم وتكلمنا أيدهم. وتكلمنا وتشهد أرجل بما كانوا يكسبون ولو نشأنا فمسنا على أعينهم فسبب الصراط ولو يبصرون ولو نشأ لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيان ولا يرجعون ومن نعملون نكسهم في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغينا إنه إلا ذكرا وطرآن مبين ليند ومن كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا ما خلقنا لهم مما عملت أيدينا فهم لها مالكون ودللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخنوا من دون الله آلهة لعلهم يؤمنون لا يستطيعون نفرهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يحللون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نضبة فإذا هو خصي مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رمين قل يحيي الذي أول مرة قل له اول مره أول مرة وهو بكل اول مره الذي جعل لكم من الشجر الأخضر اول فإذا أنتم من اول مره اول مره اول مره اول مره اول مره مثلهم مره اول الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئاً أي أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئاً أي يقول له يكون فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.